بسم الله الرحمن الرحيم كان واخواتها وكذا Zaa'an, khalen. Nål 4, og khalen. Hasida. Zaa'an, khalen. Khalen. Nål 4, og khalen. Nål 4, og khalen. Nål 4, og khalen. ها هنكمل 43 دي لفظه ظن وحسب وزعم وخال تدل على ها ترجيح في بدون اربعه يدلو على ها ها يدلو على الترجيح في صدق الترجيح اما عينا واجء راء تدلو على افهم يقين في صدق المطلوب يدلو على علم واحد وكذا الشيء قراء دي افعلنا شيء مبتدا او خبر وتنصب الاول على انه مبتدا على انه مفعول دوت ويدخل على الثاني يخليه مفعول ايه ثاني عندي هنا الظرف ها لو لسه مظمن <تصفيق> مثل ظننتم ظننتم ظننتم ها المعلمين ظننتم معلمين ها اعتذر لتباك تعييته شبورت وليه أنت لا لا إذا أظننت المعلمين الخيار فأظننته فيه لفعل أظن خير مرض الداء ذا الخارج أظن تدخل على المبتلق والخبر تخلي الأول ما هو وتخلي التاني ما هو لما جعلت خلي جماعه شمال وظن فعل ما ت تاء التاء الثاني المعلمين مفعول اول منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم ها ا ثاني منصوب بالفتحه الظاهره على اخره حاجبه نسي حاجبه مختمعه ها اهل ثانيه كده شام هشيلته فعل فاعل فعل فاعل فعل فاعل طيب طيب الغنوبه الغنوبه مفعول منصوب مرفوع به منصوب بالفتحه من اه ومختمعه جمع مؤنث سالم ما قصده في الحصانه هو وصلنا واخواتك غير اللي احنا قدمهم غير كده وعشرات غير كده وعشرات غير ان واخواتك غير ها ما <تصفيق> انك سوق التجاري والتعليم زينا يعني بريد يقول لك ايه الفرق بينه وبين الافعال التي تنصب مفعولين نقول له يا اخ هذا واحنا في المدارس كانوا بيقولوا لنا هذا الفعل ينصب مفعولين وما يقولش يا ابراهيم ظننا ولكن تقول لي التي تنصب مفعولين يا ابراهيم قول ضمن تدل على ترجيح حصول الخبر أو ترجيح حصول المطلوب لما عين ما جرى تدل على ايه ان يقين حصول المطلوب يقين لان انا وجدت حاجه يبقى يقين رايت حاجه بعيني يقين عينت حاجه يبقى يقين تدل على ايه فهم ترجيح زعمه ها الذين كفروا الا يبعثون زعم زعم الى هنا كفو فلاش زعمته مش عشان حاجه ولا حاجه ايه يا ايات المطر مو اول بس زعمته ها زعمته الناس مو منين ها زعمته ها زعمتو ها زعمته الناس ممكن نقوله صوتيالي اللي نجم خالد خالد قلت له الجو صحوه تخيل ان الجو صحوه خلت الجو صحوه خلت الجو صحوه ماشي انت بتقول المطلوب تقول خلت تعرفها الجوة مفروض اللي هو منصوب الفتحة صغبة مفروض الثاني منصوب لإيه للفتحة صح؟ إن الأفعال اللي قدامي ظنى حسبته زعمت خالت هذه الأفعال تسمى أخواته ظنى لربعه دول بتدول في معناها على ترجيح حصول المطلوب أما بالنسبة العالمة وجدت اراها مربوطه عليه اثنين يعني حقوقه المفقوده مش هيبقى حد يقول لي كده عليه ده ها عليه ده ها عليه حقا عليه كلنا حقا ها حد يقول لي الكلام ده من طول السبب ليه بيقول فيه اا مصر المعول في جمله جمله موصوله فين المشايه انا الاول مالك اللي كان ها علمتوا ادينا حقها ها صح علمتوا كانوا فاهم ادينا صحيح دي منصوب بالفتحه الظاهره عليه كده ها مصاريف منصوب بالفتحه الظاهره على الكس علمتوا ادينا حقها وجب ها قول يا اصلا هل سمعت وجد كلمه وجد وجد الشارع جميل لا وجد الشارع جميل وجد الشارع جميله وجد الشارع جميله يعني ناقصه وجد منصوب <تصفيق> جميلة مفروض مفروض ثاني ممصوبة ممصوبة راب الكملة اللي احنا بقولها تبقى مثلا مفروضة الكملة التانية تبقى في محل شعبات شعبات انا مش هزا صعب عناك فيش مينة بط يعني احنا بنساكل احنا بنساكل ما بنصعبش انت بتصعب ليه ما نصعبش عن نفسك خذ ملت يا أخي خذ لها طالب خياتك من السك للصاب نحن كونا زمان أفضل لما يحادي يقررس للنحن الزنا والأفية مش مهن الأفية ما تألك ثلاث ثلاثة لدحك وبعدها خلصت تفلت ثلاثة ثلاثة ثلاثة خلصت تفلت ثلاثة ثلاثة ثلاثة لا كدأ ثلاثة ما شاء الله خلق وهم تقول لك لا لا لا لا لا نحن أفضل وقالوا <تصفيق> من <سنين> إيه يا حبيبتي قلت <تصفيق> لك ها أقرأتنا من مغني على مدة 10 سنة اللي خلاصه مهمني يا رجل مهمني وراي ما عرفت حتى خالص أول ما يتكلم يتكلم في مغني وما تتكلم إيه حاجة كده بسيطة وقال إنه خلاصة حاجة تنية كده والعجل يتكلم فكذلك إحنا نبصت يا شبابي مصحفش ومعنين بعد كده إيه نتكلم في السر رأيته ويعمل ممكن يشترط في ظن الله حتى تكون في فساعة الماضي عن تفايل شخص ما هي ما ظن الله ممكن تكون غير دي ممكن مضارع عمر ممكن مضارع أوه ممكن مضارع أوه يعني الشيخ أحمد ليساً بصور ظريف بقول لك هان يشترط عمل ظن الأفوح أن تكون في صفح الماضي نقول له لا يا شيخ أحمد لا يشترط ممكن يكون مضارع وممكن يكون أمر ويعمل عمل فهم أخذ خلاص؟ ها رايتك ها الحلوه الشوكولا الشوكولا المفروطه اه رايتك الشوكونه ها مو في المات هدي يعني مقرر ان خمسه مش حاجه هو ده كلامنا اه دي كلام يا محمد وانت ما تيجي الوقت قدامك رايت ما تلاقيش طول حاجه حاجه لا انت تنسى المفاهيم يا محمد التح حال زي اسماء و هي تحتمل اداه حال بس مع مع الافعال التي تنصب مفعولين ما بيبقاش حال لما تقول <تصفيق> راعي فعله فاعل ها شوف هنا ها؟ مفعول ايه و فاعل فين مفعولش مش ممكن تبقى عربيه ممكن تحتمل بس هنا لا هنا نفضل <تصفيق> <مفضل> ايه ها نفضل عرب واحد بس العرب واحد يومه يعني مين الفايده اللي بتنصب مفعول ايه خلاص يا اخويا قول لي مش فاهم المنصوب بتاعه بنعمل ايه يبقى يا بابا انا انا حس ان انا اتفقنا على حل بس رايك ونشوف جمله لا ماذا وذا اظن واخواتها مفيش حاجه ما تقول ايه قلت ولكن مع أي حاجة تانية يا محمد نوري ها دخل الرجل البيت مسرعة ايه المسرعة ها مسرعة ها لما تجي تسأل تقول لك دخل البيت هذا دخل فعل ماضي لا دخل دخل فعل ماضي البيت مفعول به مسرعة ها ها لأن دخل عشان تنصب مفعول واحد لما أظن الأخواتها تتبسوا بإيه؟ مفعولين لأن فيه في عين هنا بعض الحروف أو أفعال تنصب أكثر من مفعولين زيارة مم؟ وزي كما تقول بقى أظنها مع أخواتها تاني مرابع معاشر كانت وأخواتها تطفع المبتدأ وتنصب الخبر كانت تطفع المبتدأ وتنصب الخبر إنه det smyr plrett å få 특히 i utrede, menseket, det gjør det هنا Djen vi er hit Giassb og 18 og vård. Deteps ut Aubain og mennesker, hvis det ser ut for det가는en reiskenn penbal Store- og samverig under grunn av alt, man São jo ikke. Hedet som er dig med ما في معنى لان نحو اصلا معنى في السجاع نيشان الله